يزعم له اخوان اختن هي تقول انها يعني ان زوجها طلقها يعني باتفاق قيمه يعني اتفقا ان تتفرقا يعني من من البدايه ثم ثم يعني هي ذهبت في محكمه والرجل يعني زوجها لم يحضر من المحكمة فهي تقول هل يجوز لها أن تستمر في عملية هذا يعني تطلب الطلاق من المحكمة أم لازم أن يكون زوجها هناك يعني حاضر الظالمة الظالمة هؤلاء بإمكانك الظالم يعني هذا الطلاق بين بشي يبي يقرره ايدي تناول بن الفوزري نعم يعني لازم ان يحضر زوجها كذلك نعم يعني لازم ان يحضر زوجها كذلك هناك في عند المحكمه عند القاضي نعم نعم لازم جزاك الله خير لازم تحضر عند القاضي ويسجل اسماءهم Afne fin a risks with yeah. leh it�a në Jungë këымt gieni, pokoluni okay. mu avez Nuh